يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقولوا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقولوا وكلوا واشربوا واشربوا ولا تسرفوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ كل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصا يوم القيامه كل هي للذين في الحياه الدنيا خالصا يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون ذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغل والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا وَأَنْ تَقولُُ على اللَّهِ مَا ل كَعللَمُون وَأَنْ تَفُوا عَ اللَّهِ مَا ل تَعُون وَلِكُلِّ أَُّةٍ أَجَل وَلِكُللِ أَّةٍ أَجل فَإذاَا جَأَأَجَلُهُم لاَا يَْستَأخِرُونَ سَاع سَإذاَا جَل يَخْرُونَ سَاعَةَ وَلا يَسْتَغْدِمُونَ وَلا يَسْتَخْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى يا بني آدَمَ إِنَّ مَا رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ فيها قارعون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته فمن اظلم ممن ترى رب الله كذبا او كذب باياته ينالهم نصيبهم من الكتاب اولائك الكتاب حتى اذا جاءت قوم رسلنا يتوفونهم قالوا حت... حتى اذا جاءت قوم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين وشهدوا على إن أنهم كانوا كابلين